اثنان. استمع إلى الجمل والأسئلة الآتية وأعدها. ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أنا بحاجة إلى الطماطم والبقدونس. بكم البصل والتفاح؟ كم كيلوغرام تريد من الكمثرى والبرتقال؟ هل من الممكن أن تعطيني كيلو من الموز لو سمحت؟ سنشتري ثلاثة كيلوغرامات من حب عباد الشمس.